وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أنزل علينا قالوا نؤمن بِمَا إِلَى عَلَيْنَا وَيَذْكُرُونَ مَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُضِلُّونَ إِلَى عَلَيْنَا وَيَذْكُرُونَ مَا وَرَاءَهُ أَن وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا أَنَذَرُوا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ إن كنتم مؤمنين قل فجم تخذون